والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد احبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين